رحمة الله وبركاته موكب وباوة وموكب موكب يطور يرتدى ونور وباوة تلد وأنجل باوات وموكب يتحقق ولقاء يتنين ويصبح من الشاكرين والامر من ابو المعروف والنازمين عن المنكر فتوافضوا منذ وقت مبكر من هذا الصباح خوري صباحي طلعت على الشمس واتبهونها أولى بيوت الله تلبية من مبعوة السماء وايها النبينا من الاباوض يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله ودروا البوح لكم ان تعلمون صيادات وثلاثين وحرق الوثنين في, في شتى بقاع الارض على نوعه صلاة الجمعة في لحظة وعلى مرحبا بكم القومات يا مرحبا وصدابه الباغ وشعروا بها اللهم توسيع في لا تنسوا دعوه كبيرنا وصالحنا اهلهم وشجعوا وشعروا كل المرء الله معك وتمامونهم ولا كلمه لباغديه وريهدك سلاما قالوا قولي يا رب توجد يا سيدي شعور صلاه الجماعه العول انكم على كل من دعو جديد من بيت الله وكنا نور تراتيه اتمس ويسبح بحمد الله وفضله فقام هي في حي الشيخ محمد صديق المنشاوي قارئ القرآن الكريم بالرضاعة وصله الدين وتماه بثمه والد سيادته يحمل الاسم مصدد صديق المنشاوي سيادات الشيخ محمد خبوط بن شاوي الجديد ننصر لكم الولم في عاورة صراحة البنعة ونقسموها بالفران الكريم الشيخ محمد خبوط بن شاوي علينا ناوة وصل من الأول بطري الحكم I'm poor. nang um, a uh. Aha son tipo Did <laughs> you? يَقُومُ رَبُّكَ لَهُ Boom. <laughs>